هذه قصيدته للشيخ عبد القادر الجيلاني اتسسره العزيز بسم الله الرحمن الرحيم نظرت بعين الفكر في حان حضرتي جليبا تجلى للقلوب فجنت سقاني بكأس من مدامه حبه فكان من الساقي خماري وسكرتي ينادي مني في كل يوم وليلة وما زال يرعاني بعين المباد ظريح يبيت الله من جاء زاره بهرولة عصا بعز ورفعة فسر بسر الله سار بخلقه فلذ بجناه إن عرض مبادتي وأمري بأمر الله قلت كل يكون وكل بأمر الله فعكم بقدرت فأصبحت بالوادي المقدس جالبا على طور سينة قد سموت بخلعتي وطافت بي الأكوان من كل جانب نصرت به أهلا لتحقيقي نسبتي علم في ذروة المجد قائم رفيع البناء يأوي كل أمتي فلا علم إلا من بحاري وددها ولا نقل إلا من صحيح روايتي على الدرة البيطاء كان اجتماعنا وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة وعاينت إسرافيل واللوح والرطاء وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي وجودي سرا في سر سر الحقيقة ومرتبتي حاقت على كل رتبتي وذكري جل الأبصار بعد غشائها وأحيا فؤاد الصب بعد القطيعتي حفظت جميع العلم سرت درازة على خلعة الشريف في حسن خلوتي قضعت جميع الحجبي للحجب صاعدا وما سلت أرقى صاعدا بمحبتي تجلى لي الساقية وقال إلي قم فهذا شراب الحب في عان حضرتي تقدم ولا تخشى كشفنا حجابنا تحلى بجاهية والشراب ورؤيتي شطحت بها شرقا وغربا وقبلة وبرا وبحرا من نفايس خمرتي ولاحت لي الأسرار من كل جانب وبانت لي العنوار من كل وجهتي وشاهدت معنا لو كشف سري له الجبال الراسيات لدكتي ومطلع شمس الافق ثم مغيبها واقطار أرض الله في الحال خطوتي اقبلها في راحتي كسكرتي اطوف بها جمعا على طول لمحتي أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب قولي وحرمتي توسل بنا في كل هول وشدة أغيثك في الأشياء دهرا بهمتي أنا لمريدي حافظا ما يخافه وأحرسه في كل شر وفتنة مريدي إذا ما كان شرقا وغربا أغفه إذا ما سار في أي بلدة فيا منشد النظم فقل هو لا تخف فإنك محروس بعين الإناية وكن قادري الوقت لله مخلصا تعيش سعيدا صادقا بمحبتي وَجَدِّي رَسُولُ اللّٰهِ اَعَنِي مُحَمَّدًا aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمًا أَنَا الْعَبْدُ الْقَادِرِ رَامَ عِزِّي وَرِفْعَةِ اِمَّتْيَا فِي رَبْدُ الْقَادِرِ